فَمَنِ ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون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 فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طول سيناء تنبت بالدهن وصبغ لآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة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 فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فسلكم فيها من كل زوجين اثنين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 ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن يعبدوا الله ما لكم, ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا وكذبوا من قائل الآخرة وأسرفناهم في الحياة الدنيا ما هذا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون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 أحسنون أنما ممدّون بمال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من إن الذين هم من ربهم مشفقون. وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتًا آتوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَهُ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 لا تجئر اليوم إنكم إن لا تصرون قد كانت آياتي تدل عليكم فكونتم فكونتم على أعقابكم تركصون مستكبرين به سامرا تهجرون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 بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفزدت السماوات والأرض ومن فيهن بل, أتي بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم أم تسألهم خرجا فخرجا ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لا تدعهم إلى صراط مستقيم وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي تُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ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 قليلا ما تشكرون وهو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وَلَهُ وله اختلاف الليل والنهار أَفَلَا تَعْقِلُونَ بَلْقَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ قَالُوا أَإِذَا نَتْنَا وَكُنَّا تُرَابَ وَعِظامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا ساطير الأولين قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون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 şeyeqûlûne lillâhi kul feenne tus-hârun bel etaynâhum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 قُلْ رَبِّ إِنَّ تُرِيَنِّ مَا يُوْعَدُونَ ربني فلا تجعلني في القوم الظالمين وان على ان نري على ان نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي احسن السيئه نحن اعلم بما يصفون وقرب اعوذ بك منها مزات الشياطين وعوذ بك رب أن أن يحضرون حتى إذا جاء أعهدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا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 رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ قَالَ اخْسَؤُوا فِيهَا قال أخسو فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا يقولون آمَنَّا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتمهم سخي فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما أخبروا أنهم هم الفائزون قال كن لبستم قال كن لبثتم في الأرض عدد سنين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 فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ سورة أنزلناها وطرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأسة في دين الله إن كنتم تؤمنون إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية, والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحر مذانك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ثم لم يأتوا بعربة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدا ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون.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 سبحانك هذا مهتان عظيم يعذكم الله أن تعودوا لمثلي أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات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 وَاللَّيْتُرِ بِنَبِيَخُمُرِهِنَ عَلَى جُيُوبِهِنَ وَلَا يُبْدِي نَذِيرَتَهُنَ إلَّا لِبُعُولَتِهِنَ أَوْ أَبَائِهِنَ أَوْ آبائهن أَوْ آبائهن أو, آبائ أَوْ أَبْنَائِهِنَ أَوْ أَبْنَاءِ أو, أو, أبنائ أَوْ إخْوَانِهِنَ o i̇kvanı̇n, o b̄ni i̇kvanı̇n, أو نساء أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين أو التابعين غير للإربة من الرجال أو الطفل الذي لم يظهر أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفي. ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون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 فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِ إِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَا وَعِيْضَةٌ اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصابح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دريوس قد من شجرة مباركة من شجرة مباركة زيتون لا شنقيه ولا غرديه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 والله بكل شيء عليم في بيوت الذين الله أن ترفع ويذكر فيه اسمه ويسبح في بيوت الذين الله أن ترفع ويذكر فيه اسمه يسبح له يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تليم تجارته ولا بيعون عن ذكر الله عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا وَ يزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه يحسبه الظمآن ماءا حتى إذا جاءه لم يجد شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابا والله سريع الحساب أو كذلمات في بحر اللجي يغشى يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض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 وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقي يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة من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 والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا, وأطعنا ثم تولى فريق منهم من بعد ذلك وما, وما أولئك بالمؤمنين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 ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله وَيَتَّقْهِ فأولئك, فأولئك هم الفائزون أقسموا بالله جهدا إيمانهم لأن مرتهم لا يخرج قل لا تقسموا فعات معرفة إن الله خبير بما تعملون. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه حمل حملوا عليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات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 أي يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم ليس على العامة حرج ولا على العرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت أو بيوت آبائكم أو بيوت أمراتكم.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 فسلموا على أنفسكم تحية مِنْ عيد الله، فحية من عيد الله مباركة طيبة. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوا لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَاذَلِكَ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَأَسْتَغْفِرُ لَهُمُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذن، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب نالين. ألا إن لله ما في السماوات والأرض. قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرُجَعُونَ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ تَدَارَكَ الَّذِينَ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَدِيراً الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ في الملك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 وقال الذين كفروا إن هذا إلا أفكون افتراه وأعنه وأعنه عليه قوم الناقرون فقد جاءوا ظلم وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهيتم لا عليه فهيتم لا عليه بكرته وأصيلا قل أنزل الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان عفو إنه كان غفور الرحيم وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا لولا أرسل إليهم ملك فيكون معه نذير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 أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانٌ ضَيْقٌ مُقَرَّنٍ وَقَرَّنِنَ دَعْوُنَا لِكَثُبُورَةَ لَا تَدْعُو الْيَوْمَ كَثُبُورَ وَعِدَةَ دَعْوٍ وَدَعْوٍ وَدَعْوُ كَثُبُورَ قُلْ أَذَالِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي يُعِدَّ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 أمهم ضلوا السبيل؟ قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ أن نتخذ من دونك من أولياء؟ ولكن اتعتهم وأباعهم حتى نسوا حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فَقَد كَذَّبُوكُم بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ نَصْرًا وَلَا نَصْرًا وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُضِقِعْ عَذَابًا كَبِيرًا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إلا أنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا.